لأ لآية القرآن. اللهم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ما بك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إلى الصراط المستقيم. I'm yeah. Du I'm going to Vi